يا فخر الهاشميه يا هاشعيه سيد البريه يا فخر الهاشميه سيد البريه يا يا ابن سيد البريه امام الكون سفي مسجدوني بن حام حميه مام الكون اسف مجتوني بن حامل حامل اولاي اريد ارثيك اريد نعيكمام الكاظم واحكي بصفاتك شامست نداري لك وقمارت ظلت افتر عكس كلها لحياتك مدارس دين ابو الحسنين بشر يشهد لك بساعة نجاتك تحير العين وصول الدين علي صارت غضب ساعة وفاتك علي الدنيا دارك تصبر كان صارت علي الدنيا دارك تصبر كان صارت افل وياكا اريد حماك يا ليث القضيميه عبل وياك اريد حماك يا ليث القضيميه يا ابو فهد الحاجي يا جيبني سيدي الباريه, ابن سيد البارية امام الكون سب مذوني بن عامل امامي الكونسة في ملجونة بين حامل حميلة مولاي اريد تموت يا ابن جعفر امامي وقفت افتخار بسمك امامي حبيب الكيل تينور الظيل دارس وتعلم باللهجة كلامي ايه يا غريب ريد تمر يا بن جعفر امام واذ تخر باسمك امامي حبيب الكلتين او دارس وتعلم من لهجة كلامي ايه يقب لك وذا تصوم الناس بس حبك صيامي افد عضاي مولاي زورك مو صحو حتى بمنامي كانت بروحي انت يا من حبك سكنت هي كانت بروحي انت يا من حبك سكنت صدقت القعداب والامجاد يا ريتك تعرفيديا صدقت القعداب والامجاد يا ريتك تعرفيديا يا الفخر الهاشمي يا ابن زيد البري الشل منيا يا موصل يا بني اا يا عم الله من قوس سيف نجدين يا دار اي يا دم من, من الكل ستمجن بين حاميه يصيح بصات اخوف الموت وما يهمني رغم السلاسل انا العنوان ظل برهان مثل عباس يصرف من منازل يصيح بصوت وصوف الموت وما يهمن السجن رغم سلسال انا العنوان لا ظل برهان مثل عباس يصرخ من منازل يوم وانا السئلة سي الابد ما بي لا عمر بلا مقابل شرف مزجون ذل هرو لا سلل قعت تزبل المنازل وحق لنا ابو بيته علي صوت قصاته بثينيته وحق لنا بيته لدي دي قصته أنا انا ابن الجاله <سؤال> طيح حج بعلهز أنا انا ابن طيح حج بعلهز الغاضريه اهز الغاضريه shemiah ya ibn sayd al bariyah ya ya al hashimiah ya ibn sayd al bariyah imam al kawn shab masjiduni ibn ليبا من الكون اسف ملتوني بنحمل حملي بدل معروف فريد تشوف يا موسى على طول علينا نعرفك زين لا بعد ما تنيلك مشوار دم ضلبه جبينه كضيم الغير ضاريد السع بس ما اخوذ من حيلنا يفيض الجو لك مردود ابو الوقت ف تشهد للمدينة فين أخد بيكهلنا تردي لما تشاملنا <تصفيق> علي فين أخد <تنخذ> بيكهلنا <تصفيق> تردي لما تشاملنا <تصفيق> <تصفيق> يا كاف الكل أبا دمزلنا ونتدنا من إلى يا كاف الكل أبا دمزلنا ونتدنا من إيييييييي يا سيدل بريه يا فخر الهاشميه يا ابن سيدل بريه ايمان الكون سدمجوني ابن عامل حميه ايمان الكون سدمجوني ابن كان على الاخراج والهندسة الصوتية عالية المجد يا ابن الكلمات للشعر الحسيني سيد احمد المزني